بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكه العنكبوتيه تقدم مر الى رمضان نعمه عليه ان لم ينتهزها الانسان بقول صلاته وقيامه وقت صومه واهره وقيامه ويهتفل فعلا تلك الساعات ويحذر من ان يضيعها عليه اعوان الشياطين رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى وال كثيرا ممن ينشرون لا تلك المسلسلات في عدد من القنوات الماشه والذين يكتبون حواراتها والذين يعدون السيناريو الاو احيانا الذين يكثرون فيها لن تجدهم اذا بحثت في سيرهم أو تاملت في احوالهم لن تجدهم الله من العلماء العاملين ولا من الدعاه المخلصين ولا من العباد الخاشعين واقرام لا يلقونه شيئا ابدا يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشياطين ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يمر بالفحشاء والمنكر الحمد, الحمد لله الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام احمده سبحانه فهو العليم القدير الذي فرض على عباده ما يشاء واجرى عليهم المقادير وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمتيل والطفئ والنظير واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهو افضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين فاستفرت عين بنظر ووعت اذن بخبر وتسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المؤمنون ان الله جل وعلا لما خلق الخلائق فاضل الله تعالى بينهم فجعل الله تعالى من الشهور بعضها افضل من بعض وجعل من الايام بعضها أفضل من بعض وجعل من الناس بعضهم أفضل من بعض كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه لما قال سبحانه وتعالى عن الانبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فجعل الله تعالى خير الرسل هم للعزم ثم جعل خير اولى العزم محمدا صلى الله عليه واله وسلم أيها المسلمون واننا نستقبل بعد ايامنا شهرا عظيما انزل الله تعالى فيه القرآن وفضله الله تعالى على جميع الشهور شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان إن ادراك المرء لرمضان هو نعمه ربانيه ومنحة إلهية فغلو بشره تساقطت لها الجماعات وانسكبت لها العبرات كما كان عليه الصلاه والسلام يفرح بمقدم رمضان ويبشر بذلك احابه كما روى النسائي في الثنن واطره في الصحيحين أن النبي عليه الصلاه والسلام قال يوما لاصحابه اتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب النار فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم وفي روايه قال وفيه تقصد الشياطين نعم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فضله الله تعالى بعدد من الفضائل فيه ليله خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم ايها المسلمون ان الايام تمر سريعه ولقد ودعنا رمضان الماضي وما هي الا اشهر مرت كتاعات فاذا بنا استقبل رمضان آخر وكم ادركنا أقواما صاموا معنا رمضان اعواما ثم هم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور ومن يدري ربما يكون رمضان هذا لبعضنا هو اخر رمضان يصومه إن إدراك المرء لرمضان هو نعمه من الله تعالى عليه لا بد ان يهتفل بها لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفرحون بمقدم رمضان وعدون إدراكهم لرمضان نعمة ومنه من الله تعالى عليهم ويفرح المرء أن الله تعالى قد جازاه له في عمره أن أدرك شهر رمضان قال المؤن ابن فضر كان السلف يدعون الله سته اشهر ان يبلغهم رمضان من شدة شوقهم عليه من شدة تشوقهم اليه كان الواحد إذا شعر من اول السنة بمقبل رمضان يرفع يديه ويدعو الله تعالى الا يقبض روحه حتى يجعلهم ممن يصوم رمضان ويقومه وقال يحيى بن كثير كان من دعائهم انهم يقولون اللهم سلمني الى رمضان رمضان وسلم لي رمضان وتتلمه مني متقبلا كانوا ينتهزون تلك الساعات ويشتاقون إليها باع أحد السلف جارية له لاحد الناس فلما اقبل رمضان جعل سيدها الجديد يتهيأ بانواع الطعام والشراب فقالت لهم لماذا تفعلون ذلك ينزل بكم ضيف لماذا تكثرون طعاما زائدا وجديدا وتجعلونه في البيت ينزل بكم ضيف قالوا لا انما هو لاستقبال الصيام في شهر رمضان قالت سبحان الله وانتم قوم لا تستقبلون الصيام إلا في رمضان والله لقد جئتكم من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان ردوني إلى سيدي الأول فلا زالت بهم حتى رجوها الى سيدها الاول وكان الحسن بن صالح رحمه الله تعالى وكان عابدا زاهدا صالحا كان له جاريه فباعها الى قوم فلما جاء السحر قبل الفجر دعنا تصيح بهم. بهم الصلاه الصلاه, الصلاة. اتيقظوا قالوا لها ادن الفجر ادن الفجر فقالت لهم كلا ما ادن الفجر إنما هي صلاه الليل سبحان الله وانتم قوم لا تصلون الا المكتوبه ما تصلون الا الفريضة ما عندكم شيء اسمه صلاه ليل وانتم قوم لا تصلون الا المكتوبه فناتت بهم حتى ردوها الى الحسن بن صالح قالت له لقد بعثني إلى قوم سوء لا يصومون الا المكتوبه ولا يغون يفعلون إلا المكتوبه يعني لا يعملون إلا بالفراائض وليس لهم تقرب الى الله تعالى بشيء من النوافل أيها المسلمون ان ادراك المرء لرمضان نعمه ربانيه عليه ان لم ينتهزها الانسان في طول صلاته وصيامه وكثرته بكائه وقيامه ويهتفل فعلا تلك الساعات ويحذر من ان يضيعها عليه اعوان الشياطين فان النبي عليه الصلاه والسلام لما تحدث عن رمضان قال وتصفت فيه الشياطين وفي روايه قال تصفت فيه مرده الشياطين يعني كبار الشياطين وعثاريثهم فاذا كان الله تعالى اعانه لنا على كثره الصيام وكثره القيام وكسرة في سورة قراءه القرآن ليعيننا على ذلك يصفد ويقيد ويغل الشياطين عنا حتى لا تتسلط علينا كما تتسلط علينا في غيره من الشهور فاذا كان الله تعالى يعيننا بان يصفد عنا الشياطين حتى نستطيع ان نعبد وان ضعف ايماننا لكننا نعبد أكثر لأن الشياطين لا تتسلط فلا يليق بنا بعد ذلك أن نطيع شياطين الانس الذين يتسلقون علينا ببنية مازنة ورقصة فاتنة ولا يطيب لهم فقط ان يشغلوا ليل الصائمين وانما ايضا يشغلون بذلك نهارهم ان الصيام له حكمة عظيمة في فرضيته ليست القضية ايها المسلمون فقط قضية ترك طعام او شراب كلا القضية ابعد من ذلك بكثير بين الله عز وجل ذلك في كتابه وهو يخبرنا سبحانه وتعالى ان الصيام لم يفرض على امتنا فقط كلا انه فُرض ايضا على الامم السابقة الم ترى ان موسى عليه السلام لما اراد أن يكلم الله تعالى قام 30 ليله ثم اتمها بعد ذلك بعشر الم ترى ان مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا فكان لفظ الصوم معروفا عندهم سواء الامساك عن الكلام او الامساك عن الطعام والشراب كتب الصوم علينا كما كتب على الذين من قبلنا كما أخبر الله علوا على بذلك في كتابه فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين امنوا هو نداء لكل من في قلبه ذره من ايمان يا أيها الذين امنوا فاهر ربي يتوجه المؤمنون إلى الله اذا سمعوا هذا النداء فإما خير فامر به أو شر فناها عنه قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي فرض واوجب عليكم الصيام هل هو مكتوب علينا يا رب فقط أم أنه أيضا على الامم التي من قبلنا قال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم ماذا هل القضية لعلكم تفصحون أم لعلكم لاموالكم توفرون أم لعلكم بالام الفقراء الجائعين تحسون املعنكم للطعام تترفون قال لعلكم تتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اذا الصيام فرض على قوم فعيك لعلهم يتقون وفرض على قوم صالح لعلهم يتقون وفرض على قوم موسى لعلهم يتقون وانا قوم عيسى لعلهم يتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تقون والتقوى خشية دائمة التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيم الصيام أيها الافاضل لا يتعلق بل ولا يتعامل مع الفم ولا يتعامل مع اليد ولا يتعامل مع البطن الصيام إنما ما يتعامل مع القلب فاذا صمت تتاثر فمك وتاثر بطنك ولم يتاثر قلبك فما حججت ولكن حجت العيره ما صمت في الحقيقة ولا حققت الغاية من الصيام كما قال عليه الصلاه والسلام من لم يدع قول الزور وان عمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه ما معنى أن تصوم ثم لا يؤثر الصوم في هي دي جوارحك ايها المسلمون القلب سيد الجوارح اذا صلحه صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله من كان صائما لله تعالى بالصوم الحقيقي الذي فرع الصوم لاجله فكما يصوم قلبك فينبغي ان يصوم لسانك عن الطعام ويصوم ايضا عن الكلام الباطل والاثام كما انه يصوم قلبك لابد ان تصوم عينك عن النظر الحرام وانت ايصوم دمك ان استمع الحرام وان تصوم يدك عن اللمس الحرام وتصوم رجلك عن المشي الحرام إذا كان الصوم يؤثر في القلب فيسرع عندها يؤثر هذا القلب في كل الجوارح إن في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فجد ان الانسان اذا نظر إلى الحرام فسد قلبه وإذا تكلم بال حرام فسد قلبه واذا اكل الحرام فسد قلبه ثلاثه زان هذه الاعضاء تؤثر في القلب واذا رق القلب وخاف من الله تعالى وصار مليئا بالايمان معظما لرب العالمين إذا صلح هذا القلب عندها استطاع أن يأمر العين فتغض البصر وأن يأمر اللسان فيمسك عن الحرام وان يأمر اليده ويأمر الرجل ويأمر الاذن إذا صلح الصلح الجسد كله فإذا صم تحقق التقوى بقلبك عندها فعلا تحقق النعن العظيم من الصيام وقد مدح النبي عليه الصلاه والسلام الذين يطون الصوم الشرعية الذي يريده الله تعالى فقال النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وأنا اجزيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه ولا خلوف فالصائم عند الله من ريح المسك وبالصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن في بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون قال فاذا دخلوا منه اغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم وقال عليه الصلاه والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيره 70 خليفه مسيره 70 خليفه هذه المعاني التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام تعظيما لامر الصيام لا تتحقق لمن امتنع فقط فحس عن طعام وشراب دون أن يطرح قلبه بذلك أو يبتعد عن المحرمات أيها المسلمون إننا في كثير من الاحيان نتكلم عن الصيام وفضله وعن تعظيمه وعن تعظيم رمضان وان شهر رمضان ينبغي أن ان يخصه العبد بمزيد عباده وقربه إلى الله تعالى ونتكلم أيضا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ويل له ثم ويل له ثم قال رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه حينما يا رسول الله قال من ادرك رمضان ثم خرج عنه فلم يغفر له نحن نتكلم عن ذلك كثيرا في مجالسنا وربما نحظه ايضا من احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ما جانب تطبيق هذا في حياتنا هل هو فعلا مؤثر لما يجلس الانسان في المسجد ثم خذ المصحف فاذا قرأ لمدة ربع ساعة او 20 دقيقة ثم حدثته نفسه ان يغلق المصحف ويخرج الى بيته لينام او يجلس على الحاسب الالي او على التلفاز او ما شابه ذلك هل يؤثر فيك هذه الاحاديث فتقول لنفسك كلا بل ساقرا اكثر واتم القران كل ثلاثه ليال او كل سبع ليال هل أنت, انت تستطيع أن ان نفسك, نفسك, نفسك إلى الخير بحبك لهذه النصوص هل عندما تجلس في بيتك ثم تشغل التلفاز ويكون هناك انواع من القنوات الفضائيه من اقوام لا قناه لهم لا يعظمون رمضان ولا يعظمون الصائمين ولا يهتمهم أصلا يختم الله تعالى رمضان بمغفرة لك او بنعمه لا يهمه اصلا أيها الاطالب ان كثيرا ممن ينشرون ما تلك المسلسلات في عدد من القنوات الماجنه والذين يكتبون حواراتها والذين يعدون السيناريو الا واحيانا الذين يؤثرون في لن تجدهم إذا بحثت في سيرهم أو تاملت في أحوارهم لن تجدهم الله من العلماء العاملين ولا من الدعاه المصلحين ولا من العباد الخاشعين إنما تجد فيهم كبارا و تاركين و وربما ملحدين واقوام لا يفقهون شيئا ابدا بل قبل أيام قبل ايام قليلة كنت مع أحد الذين هم مشرف هو مشرف على تصوير مسلسل تاريخي اسلامي ومسلسل ايضا حرص على أن يكون محافظا قدر المستطاع ليس فيه معاصي حاول أن لا يستعمل لا يكون وجود المراه موجودا اصلا أو من بعيد او بحجاب أو نحو ذلك عنده من التحفظ ما ليس عند غيره ومع ذلك يحدثني قبل ايام في خارج المملكه فيقول لي لما أردنا يا شيخ ان نصور الصلاه مع الممثلين هذا يمثل دور فلان من الصحابه وهذه تمثل دور فلان صحابه يمثلون يقول ف لما وقفوا يصلون يمثل مشهدا عن الصلاه يقول فاذا هم واقفون والله يا شيخ ان بعضهم قد وضع يده اليسرى على اليمنى جئت اعدل يا اقول لا انت عمرك في حياتك ما صليت قال لا والله ما صليت وهم اسماءهم إسلامية يقول فوضع وضعت يده اليمنى على اليسرى يقول فلما وقفوا فاذا هم يتلفتون فجئت فسيصبح ان تتلفتوا ثم ذهبت واخذت انظر وبدا التصوير فقل كل واحد ينظر إلى موضع سجودة فلم يفهموا كلمة موضع سجوده يقول والله العظيم يا شيخ قالوا يعني ايش يعني موضع سجوده قلت يعني ينظر تحت يقول فهم مثلون يقول فجعن كل واحد ينظر إلى قدميه قلت لا لا يصح ان تنظر بهذه الطريقه انظر إلى المكان موضع السجود يقول واذا هم لم يركع أحدهم لله ركعه ولا حيه هذا يحدثني المراقب المخرج يعني المستثمر الذي ينشئ المسلسل ليبيعه على القنوات يحدث لنفسه فاذا كانت هذه انواع الذين يمثلون فما بالك ربما الذين يقومون عليهم او أو يمولونهم أو أو إلى غير ذلك فلا أن ان يضيع المرء حياته وساعاته في رمضان أن يضيعه باقوام لا خلاق لهم ويبدأ يمر عليك يوميا ساعه العصر في متابعه مسلسل وساعه او ساعتان في الليل في متابعه مسلسل ومسابقات والملائكه تنظر إليه ورب العالمين يرقبك وملائكه الرحمه يترقبون عملا صالحا منك يصعد إليهم والملائكه الحافظون الكافبون يترقبون عملا صالحا منك او تسبيحه او تهليله ليسجلوها في صحائفك واذا بك تمضي ما لا يقل عن 3 الى 4 ساعات يوميا امام التلفاز أو ربما بعض الاخيار امضاها او امضا قريبا منها أمام الكمبيوتر ويبدا يدخل الى ويخرج منها ولا يفرق بين حاله في رمضان وحاله في غيره ايها الافاضل كان السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل رمضان ترك حتى دروس العلم وينشغلون بالعباده فبيام الثوري كان عنده دروس علميه يشرح عقيدة وفقه وتفسير فإذا دخل رمضان ترك جميع الدروس و وقفها وجعل يكثر بقراءه القران والتعبد الزهري امام محدث وكان اذا دخل عليه رمضان ترك جميع ما كان يشتغل به من الحديث وتعليم الناس واشتغل بالقراءة والتعبد والتقرب الى الله تعالى إذا كانوا يتركون شيئا مباحا فالشيء هو عمل طارح عظيم يتركونه وهو تعليم العلم يتركونه للاستغراق بالعباده الشخصيه فما بالكم يا جماعه لو أنهم ادركوا وقتنا اليوم وراوا اقواما يشغلون ببرامج التلفاز او غير ذلك تحذر وكلهم آتيه يوم القيامه فردا لقد احطاه وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامه فردا والنفس طفل ان تهمله شط على حب الرضاع وانت اضمه يمطمني فخالف النفس والشيطانه واعطهما وانهما ما حظاتا النصحه تدهني ولا تضيع منهما ولا حقما فانت تعرف كيد الخلق والحكم النفس ان اطلقت لها العنان تنظر الى ما شاءت وتستمع الى ما شاءت وتقضي وقتها كيف شاءت خطرت واو بقيت تفتت اما ان فقتها انت الى الخير ودللتها عليه وعودتها الي وعودتها, وعودتها عليه تجد انها بعد ذلك تنتاخذ بك إلى الخير كما تقدها اليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان اللهم ارزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام ادرك الجلال والاكرام قول ما تسمعون والصلاة الله العظيم لي ولكم من كل داب ثاوب وتوب اليه إنهم هو الغفور الرحيم الحمد لله على الثان شكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانك واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واتى بالسنته الى يوم الدين أما بعد أيها الاخوه الكرام إن العبد المؤمن الصالح هو الذي يضع لنفسه خطة من اول رمضان ويسير عليها فيضع لنفسه خطه في قراءه القران فيقرر مثلا أن يقرا يوميا ثلاثه اجزاء أو خمسه اجزاء أو نحو من ذلك بحيث أنه يمشي على بخطه لا يخيبها ولا يغيرها أبدا والانسان إذا قرر مع نفسه ذلك تضع لنفسه أن يقوم الليل في كل ليله وان لا ينصرف من الامام حتى ينصرف الإمام نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال عليه الصلاه والسلام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله السلف رحمهم الله تعالى اذا قرات في سيرهم وجدت اعاجيب في قول صلاتهم وقيام في غير رمضان كما بارك في رمضان يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله قال كان عليه رضي الله عنه يصلي في بيته وحذيفة قام يصلي معه الليل في غير رمضان قال فافتتح سوره البقره قلت يقف عند ال100 قال فتجاوزها قلت يصلي بها في ركعة فختمها فافتتح آل عمران فافتتح النساء ثم افتتح آل عمران فقرأ عليه الصلاه والسلام ثلاثه صور طوال قريب من سبعه الا في ركعه واحده قال ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه ثم ثم رفع ثم سجد فكان سجوده نقوا من الركوع والحديد بالصحيح وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا روايه مثله لما صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام هذا في غير رمضان وفي رمضان كان لهم اعاده في الموطا عن ابن هرمد قال كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاه التراويح حتى كنا نعتمد على العقي من طول القيام وعن عبد الله بن السائب عن أبيه في الموطا أيضا قال كان القارئ يقرأ بسوره البقرة في ثمان ركعات ام كانوا يصلون 23 ركعة. ركعه قال فكان القارئ في اربع تسليمات في ثمان ركعات يقرا بسوره البقرة كامله قال فاذا قرأ بها في عشرة ركعة را الناس أنه قد خطت عليهم يعني يقرا في كل ركعه قريبا من نصف جزء في كل ركعه واحدة قريب من نصف جزء وعن خالد بن دريد قال كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليال مرة قال فمرض إمامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل اربع ليال مرة فراء الناس أنه قد خفف عليهم الأول كان يقرأ 10 اجزاء في كل ركعة ثم الثاني لما مرض الامام صار الثاني يقرا سبعه اجزاء ونصف فراى ان تتم قراءات الثاني خفيفه ان نفس ان عودتها أن على طول الصلاة تعودت لكن الا تعودها على ذلك ساقته هي الى مزيد راحه وقعود لذلك نحن إذا قرانا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله ينبغي ان يدفعنا ذلك إلى الاحتساب مع الإمام وطول الصلاة مع فاذا انتهى اخذ الواحد منا مصحفه وقرا جزءا اوجز اين قربة إلى رب العالمين والله أيها الافاضل إن رمضان يمر سريعا كما وصفه الله تعالى بذلك قال الله تعالى جل وعلا ان رمضان كتب عليكم الصيام ثم قال اياما معدودات لم يقل الله تعالى شهرا انما قال أيام معدودات وهو فعلا ايام سريعه تمر ثم ينظر بعد ذلك ينظر الإنسان بعد ذلك ماذا حصل وماذا سجل وماذا قدم بين يدي الله تعالى اسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما تلا. صل الله تعالى أن يجعلنا ممن يجتمعون القوله يتبعون احسنه. اللهم بلغنا إلى رمضان، اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان، ورزقنا فيه حسن الصلاه والقيام والقيام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقومونه ويصومونه ايمانا واحتسابا وقربه اليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم عنا على تطهير صيامنا من اللغو والرفث والفسوق يا رب العالمين amin اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافيه على طاعتك حتى يلقاك ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره واضعف له حسناته تجاوز عن سيئاته وأدمنا في جنتك يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بنا قيام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 للمؤمنين والحمد لله رب العالمين